وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويتحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذفَرَقُ نَ بِكُمْ البَحرَ فَأَن جَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقُناَاأَ لَ فِرعَوْونَ وَأَنتُمْ تَظُرون وَإِذو عَذَنَا مُسَ أَوْ بَعينَ لَلَةَ سُمَّ التَّخَدتُمُعِجِلَ بِ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُون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 بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِن دَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ الثَّوَّابُ وإذ قلتم يا موسى لن نومن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون